السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فلا يزال درسنا في كتاب التوحيد وفي استخمال باب قول الله تعالى وَلَيْنَا ذَقْنَاهُ منا بعد مَا لِلَرَّا مَسَّتْ وَبِاللَّهِ الْسَعِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقدس روحه وغفر له في باب قول الله تعالى ولئن أبقناه رحمة منا من بعد ضراء مست الآية قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير الآية نعم فيه مسائل يعني أن هذا الباب اشتمل على مسائل وهي الأحكام المستفادة من هذا الباب فأولها تفسير الآية ويقول تعالى رَحْمَةً رحمه منا بَعْدِ بعد ضراء مسنته ليقولن هذا لي يعني اعطيناه رحمه من الصحه والعافيه ومن الغنى من بعد ضراء من بعد فقر ومرض ليقولن هذا لي يعني يفتخر ويقول أنا هذا الشيء مستحق له وأهلا له ولفخري ولشرفي ومكانتي عند الله أعطيه هذا الشيء بدل ما يشكر الله عز وجل يتباهى ويفتخر كأنه صاحب الفضل نعم قال رحمه الله تعالى الثانية ما معنى ليقولن هذا لي نعم هذا تنوعت عبارات الفصلية رحمه الله والمعنى واحد لا يقول أن هذا لي يقول هذا مالي وأنا محقوق به يعني مستحقا له و بعضهم يقول معناه هذا لي أي مالي ملسه عن آبائي واجدادي أو أنه هذا لي يعني اني آه انني آه انه لي بما ان هذا لي يعني اني اهلا لذلك فلذلك اعطيته هذا المال لاني مستحقا له واعطيته على شرف ومكانه وعلم مني ايضا بوجوه المكاسب والاتجار بدل ما يشكر الله عز وجل ويقول هذا مالي ورثه عن ابائي واجدادي كذلك ينسبه للاباء والاجداد وينسى فضل الله عليه نعم قال رحمه الله الثالثه ما معنى قوله انما اوتيته على علم اوتيته على علم يعني اوتيته على علم من الله اني له اهل هذا من باب الافتخار ايضا او اوتيته على علم يعني على علم مني بوجوه مكاسب فهو يفتخر ايضا بنفسه بانه اكتسب هذا المال بحوله وقوته وذكائه ومعرفته بدل ما يشكر الله ويقول هذا من فضل الله الحمد لله الذي رزقني بلا حول مني ولا قوه فانه يفتخر فلذلك صار كافرا بنعمه الله ولم يكن معترفا لله بفضله وإنآمه نعم قال رحمه الله الرابعه ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة والقصة هي قصة النفر الثلاثة الذين سمعنا قصته في الدرس الماضي وهما الأقرع والأبرص والاعماء فإن فيها من العبر والاباعاد والذكره لمن كان له قلب فانه اذا تذكر الانسان ان النعم من الله عز وجل اولا واخرا وانه المتفضل بها وانه يستحق الشكر عليها فيستعيب بالله على نعمه يستعيب بعمل الله على شكره وعلى طاعته ويعترف لله فيها وان يتذكر ما مر عليه من الشده من الضر من فقر من مرض فاذا تذكر زاده ذلك شكرا لله عز وجل وثناء عليه ويعرف أن شكر النعم من أسباب بدوابها وبقائها وزيادتها وأن كفر النعم من أسباب زوالها لأن الله عز وجل يقول وإذ ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم من عذابنا شديد فالنعم إنما تدوم بالشكر وتزول بالكفر والتنكر لها فإذا تدبرنا هذه القصة عرفنا حقيقة ذلك فإن الأبرس والأقرع لما أنهم لم يشكروا وأنكروا أن يكون أمسهم ضر، وأن الله كشفه عنهم ومسه فقر وأن الله اغناهم نسوا ذلك تناسوه والا هم يذكرون لكنهم تناسوه جحدا وإنكار وافتخروا بان ما وجدوا ما عندهم من المال انما كان ميراثا من الاباء والاجداد ودخلوا بفضل الله فلن يجودوا بشيء لله مما لله بخلوا ومن بخل فإنما يبخل عن نفسه كل ذلك كان سببا في زوال النعمة ولياذب الله وعودتهم إلى ما كانوا عليه لأنهم أنكروا كل ذلك انكروا ان يكون اصابهم شيء وانكروا ان يكون ان تكون النعم من عند الله فلذلك دعا عليهم الملك ومن المعلوم ان الملك مستجاب الدعوه وان الله ارسله من أجل امتحانهم فلما انهم لم ينجحوا بهذا الامتحان خابوا وخسروا اما الثالث الذي كان أعمى ورد الله إليه بصره لما اعترف بفضل الله وشكره دامت عليه النعمة وزاده الله من فضله وهذا دليل على أن شكر النعمة سبب لبقائها وكفر النعمة سبب لزوالها فليتعظ المؤمن وعن يبقى دائما مع الله فان من كان مع الله فالله معه وقوله فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك يدل على ان الله عز وجل يرضى ويسخط يرضى على من شاء ويسخط على من شاء وهذه صفات عز وجل انه يرضى ويسخط ولكن كيفية ذلك لا يعلمه إلا هو فإن هذا من صفات الله الفعليه يرضى متى شاء على من شاء ويسخط على ما شاء يسخط على من شاء متى شاء وكيف شاء فهذا أيضا فيه شيء من صفات الله عز وجل وفيه تقدير على أن من شكر نعمة الله بقيت عليه ودامت وبقيت وقد قال الله عز وجل وضرب الله مثلا كان قرية كانت امنه مطمئنه يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كان ويصنعون وقوله وإذ تعذن ربكم فإيه شكرتم لا ازيدنكم ولئن فررتم ان عذابي لشديد وقد روى عن النبي عليه الصلاه والسلام وجد خسره من خبز في الارض فقال عائشه احفظي هذه النعمه واحافظ على, على هذه النعمه على قال فانها قل ما فارقت قولا فعادت اليه يعني لا تحتقر شيء، فإن الذي يحتقر يهين النعم ويتساهل بها، فقد يكون ذلك إذا من زوالها، فالاسراف والتمادي في الإنفاق في وجوه الباطل أو عدم شكر النعمة والمحافظه عليها سبب في زوالها. ولا تحتقر شيء لا من الخير ولا من الشر فمن يعمل مثقال ذره خير يره ومن يعمل مثقال ذره شر يره لا تحتقر شيء نعم قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلما آساهما صالحا جعل له شركاء فيما آساهما الآية قوله باب ما جاء في قوله تعالى فلما آتاهم صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ذكر عند تفسير هذه الايه قصه اشبه ما يكون بالقصص الاسرائيليه وقد نسبت لادم لكن والعلم عند الله أن آدم بريء منها وذلك أن رجلا وزوجته لما حملت زوجته لما تغشاها وحملت دعوا الله لإن آتيتنا صالحا يعني ولدا سوي الخلقة سليما لنكون من الشاكرين فلما آتاهما صالحا كما طلبوا سموه عبد الحارث وذلك أن الشيطان جاء إلى المرأة وقال لها سمي ابنك عبد الحارث وإلا لا أجعلن له قرني أيل يعني وعل فيخرج من بطنك فيشقه ولا افعلن به ولا لا يتوعدهم فما سموه في البداية في المرة الأولى والمرة الثالثة ما سموه عبد الحارث وفي المرة الثالثة أدركهم حب الولد فسمى ياهو عبد الحارث وحيث أن الحارث من أسماء الشيطان فكانما فكانهما عبداه ولو باللفظ يعني اطاعوه واشركوا به شرك الطاعه ولو بالتسميه فالله عز وجل قال فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما والقصة يقولون ان, إن الشيطان جاء لادم وحواء وقال أنا صاحبكم الذي اخرجتكما من الجنة أنتم تعرفون أن الشيطان وسوس لآدم وحواء حتى أكلوا من الشجرة التي نهاهم الله عنها فكان ذلك سببا في هبوطهم في هبوطهم وأخراجهم من الجنة لكن الله تاب على آدم وحواء عليه السلام واجتباهم ورضي عنهم ووفقهم لطاعته وعبادته وأما الشيطان فانه لعنه وطرده وابعده فهو حاسد لادم وذريته يوم القيامه ان الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا وعدو ابوك عدوك لا شك فيقال يعني ان الشيطان جاء لادم وحواء وانه قال لهم هذه المقاله قال انا صاحبكم الذي اخرجتكم من الجنه لا عني فتسميا ولدكما عبد الحارث او لافعلن به كذا وكذا يهددهم وانهم في المره الاولى والثانيه ما اطاعوه في الثالثه ادركهم حب الولد والشفقه فسمياه عبد الحارث فالله عز وجل قال في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما هذه القصة أنا قلت لكم انها بعيدة عن آدم وحواء لماذا أول أن فيها شرك وآدم نبي وزوجته تبعا له في فما يقع الشرك من الأنبياء مستحيل، فإن الله قد عصمهم من ذلك. ثانيا أن الشيطان يأتي إليهم ويقول: أنا عدوكم الذي خرجكم إلى الجنة، ثم يطيعونه مرة ثانية لا يصدق المؤمن من جحره مرتين. ولكن المعلوم من بني إسرائيل أنهم قوم بخت، وكذب، وافتراء. فإذا وقع فيهم قصة ليست بالطيبة ألسقوها بأحد يبعدونها على أفسهم فهذه القصه لا يبعد أن تكون وقعت في بني إسرائيل فألسقوها بادم وحواء وبعض الناس يقول كيف وابن عباس هو الذي روى هذه القصة وذكرها فنقول ابن عباس رضي الله عنه انصح الخبر عنه وما جاء بها من نفسه لكنه رضي الله عنه يأخذ احيانا من بني إسرائيل قصصا جناعا على قول عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لأن قصص في بني إسرائيل كثيرة لكن منها شيء ثابت كذبه في الكتاب السنة هذا مردود وشيء ثابت صحته هذا مقبول وشيء هو الذي لا يدرى عن صحته وبطلانه فهذا لا نتوقف فيه فالمهم خلاصه الامر اننا نستبعد ان تكون هذه القصه لادم وحواء عليهم السلام أما أنه جاءت بسياق الآية ويبتدى خلق آدم هذا ليس غريب لأن الله عز وجل ذكر عن بني إسرائيل وخاطبهم في شيء ما هم فعلوا آبائهم وأجدادهم منذ مئات السنين في باب الامتنان عليهم أو عتابهم فلذلك الله عز وجل قال هو الذي خلقكم نفس واحدة وجعل منها زوجها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به حملا خفيف يعني في بداية الأمر فمرت به يعني قامت وقاعدت حيث أنه لا يفضلها الحمل في البداية فلما أثقلت دعوة الله ربكم لما اثقلت يعني تبر الحمل في بطنها دعوا الله على الام العبد دعوا ربهم لين اتيتنا صالحا يعني ولدين سوي الخلق السليم لنكون لنا من الشاكرين يعني لك فلما آتاهما صالحا يعني مثل ما طلبوا جعل لهم شركاء أي أنهم سموه عبد الحارث عبدوه لغير الله وهذا شرك في الطاعة لانه وليس بشرك أكبر لأنه شركم بالتسمية فقط فأنا كل حال كون أنه جاءت بسياق خلق آدم وحواء لا يدل على أن القصة حدثت لهم لكن حدثت لأحد من ذريتهم مثل قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين والآيات كثيرة يخاطب الله بها بني إسرائيل الموجودين على زمن النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطبهم بأشياء لم ليست لهم لكن لآباعهم واجدادهم القدامة من زمن موسى وما بعده فهذا ليس في ولا وليس فيه اشكال ونستفيد من هذا الباب ان تعبيد الاسم لغير الله من الشرك فلا يجوز ان تسمي ولدك عبد الكعبه عبد الرسول عبد علي عبد حسين عبد عمر عبد فلان لا يجوز التعبير الا لله لأننا كلنا عبيد الله فلا يجوز أن تعبد ودك ولدك لغير الله أما قوله عبد المطلب والنبي عليه الصلاة والسلام ينتسب اليه يقول أنا ابن عبد المطلب فعبد المطلب هذا ليس بإسم عبد المطلب لقب وليس بإسم جرد الرسول عليه السلام ليس اسمه عبد المطلب لكنه لقب واللقب غلب على الاسم حتى صار لا يعرف إلا عند بعض الناس اسم عبد المطلب شيبة لكن السبب أنه سمي أو لقب وغلب عليه هذا اللقب بعبد المطلب هو أن المطلب ذهب من مكة إلى المدينة ليأتي بولده شيبة وكان عند أخوانه في المدينة ومع طول الطريق بين مكة والمدينة مسافة تقريبا تسعة أيام مشي على الإبل مع نفح الهواء والشمس والحر تغير لون الولد حتى صار أسود، فلما دخل به مكة راكب معه ظنه بعض الناس عبد قد اشتراه، فقالوا هذا عبد المطلب يعني هذا عبد للمطلب يعني عبد مملوك، فما زالوا يطلقون عليه هذه الفلم حتى علقت به وأصبحت لقبا أنساهم اسمه ولذلك حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا عبد المطلب فالمهم أن عبد المطلب ليس تسمية وإنما هو لقب إذن لا يجوز التسمية لا بعبد المطلب ولا بغيره. وأفضل الأسماء أن تؤبده لله عبد الرحمن وعبد الله وعبد العزيز ونحو ذلك أو محمد وأحمد ونحو ذلك وكما جاء في الأثر وأصدقها يعني الأسماء حارس وهمام يعني انه يحرس الأرض ويطلب الرزق وهمام يعني انه ذو همة إن هذه من الصفات التي تصدق على الإنسان لأنه من أعماله التي يشتغل بها في دنياه حارث وهم اذا خلاصة الكلام على أن هذه القصة نستبعدها عن آدم والعلم عند الله عز وجل والمبررات كما قلت لكم فيها شرك والشرك مستبعد أن يقع من آدم وهو نبي عليه الصلاة والسلام ثم أن الشيطان يقول أنا صاحبكم هذا بعيد أن يأتي إليهم ويقول صاحبكم ثم يثقون به مرة ثانية ويطيعونه ويعصون الله من أجل الولد ثم نتجنب ذن التعبيد لغير الله وانما نعبد او اولادنا لله او نختار لهم اسماء اخرى فان من حق الولد على ابيه اختيار الاسم الطيب فقد يكون له حظ من اسمه يعني قد يتصف يصن يكون له صفه بسبب اسمه فاختار له اسما طيب فهو خير لك وله نعم. قال رحمه الله تعالى قال ابن حزم رحمه الله تعالى اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك عشى عبد المطلب قول حاشي عبد المطلب استثناء يعني انه كما قلت لكم عبد المطلب ليس باسم وإنما هو لقب فلذلك بقي كما هو نعم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الايه قال لما تغشاها ادم حملت فآت فاتاهما ابليس فقال اني صاحبكما الذي اخرجتكما من الجنه لتطيعاني او لاجعلن له قرني ايد فيخرج من بطنك فيشقه ولافعلن ولافعلن يخوفهما فسمياه عبد الحارث فابيا ان يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما عيضا فقال مثل قوله فأبى, فأبى يا أي فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. هذه قصة سمعتهم أنها تروى عن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عليه ان صح الخبر عنه فما جاء بها من نفسه وانما ربما رواها عن بني اسرائيل لكن على كل حال هي لا تصدق عن ادم ابدا لا. قال رحمه الله تعالى وله بسند صحيح عن قساده قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته يعني انهم اطاعوه بالتسميه سمياه عبد الحارث ولكن ليس شريكا لله او انهم يعني اطاعوه في انهم عبدوه لله بانه يعبد غير الله وانما من باب التسميه فقط والتعبير لغير الله وان كان باب التسميه فهو محرم نعم قال رحمه الله وله بساذ صحيح عن مجاهد في قوله لئن اتيتنا صالحا قال أشفقا لا يكون إنسانا يعني خاف أن يخرج مشوه الخلقة فلذلك سالوا ربهم أن يرزقهم ولدا سليم الخلقة وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما قال رحمه الله تعالى فيه مسائل قال رحمه الله الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله نعم يحرم على المسلم أن يعبد أولاده لغير الله لا من باب التسميه فقط ولا من باب الاعتقاد لكن لو سماه الإنسان يعبده لغير الله معتقدا فهذا الشرك أكبر لأنه اعتقد أن هذا المخلوق عبد لهذا المخلوق عباده. أما من باب التسمية فهو محرم ويعتبر شرك اصغر والشرك الأصغر أقبح من كبائل الذنوب لأنه سلم إلى الشرك الأكبر فلا نتهاوم به فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا من الشرك الأصغر وحذرنا به قال رحمه الله ثانية تفسير الآية تفسير كما ذكرنا يعني ان زوجها تغشاها ثم حملت ثم جاءهم الشيطان ووسوس لهم وانهم في المره الاولى والثالثه ما اطاعوه لكنهم اطاعوه في المره الثالثه نعم قال رحمه الله الثالثه ان هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها نعم يعني لو كانوا يقصدون حقيقتها انه عبد الحارث لصار شيئا اكبر لكنهم قصدوا التسميه فقط ما. قال رحمه الله الرابعه ان هبه الله للرجل البنت السويه من النعم يعني ان الرب اذا رزقك ابنا او بنتا سويه الخلقه أو سوي الخلقة فهي من نعم الله عز وجل ولا يضيق صدرك وتشمئز كما يفعل بعض الجهلة الذين متأثرين في مذهب الجاهلية إذا بشر احدهم من الأنثى ظل وجهه مسود فربما كانت البنت خير من الابن. وهذا مشاهد ومعروف ان البنت ارحم واليا للوالدين ولا سيما ان النبي عليه الصلاه والسلام وعد من رزق شيء من هذه البنات فاعتنى بهن بالتربيه والتعليم وتنشئة الصالحه حتى يرزقها الله زوجا فإنها تكون له حجابا من النار فالعيب على الرجل الذي يغضب على زوجته اذا جاءت ببنت اولا ان المراه كالرجل ليس لها تصرف فيما يخلق الله فهذا المخلوق هذا الحمل الذي انشاه وخلقه وصوره هو ربه عز وليس المرأة داخله في ذلك، فمن ضعف العقل وضعف الإيمان أن يعيب زوجته بل يهددها يقول إذا جئت ببنت فأنت طالق أو لا تأتينا لا تأتينا إلى بيتي هذا دليل على ضعف العقل وضعف الإيمان إن كان لك تصرف فأنت أقوى منها. أخلق لك ابن أنت، لكن الشيطان إذا سيطر على الإنسان فقد يغلبه وياذب بالله وإلا لو رجع إلى عقله وفكر يعرف أن هذا خطأ ويجب الإنسان أن يحمد الله الذي رزقه ولدا سوي خلقه سليم ربه ربهم يجعله عبدا صالحا. سواء الذكر ولا عنثى وكم من خير من مئة رجل نعم قال رحمه الله الخامسة ذكر السلس الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة نعم الشرك في الطاعة والشرك في العبادة إذا أتى مجرد كسمية فقط طاعوه فهذا يكون شركا أسرع أما شرك في العبادة فإنه يكون شلك أكبر يعني يخرج من الإسلام وقد يكون شلك الطاعة يعني شلك أكبر وذلك إذا قع المخلوق في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كما تقدم لنا في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا فالشرك الطاعة إذا كان مجرد تسمية فقط فهو شرك الاصغر أما إذا كان من في الطاعة بمعنى أنه طاع هذا المخلوق الذي أحل حراما وحرم حلالا واتبعه وأطاعه راضيا به وبحكمه فهو الشرك الأكبر لأنه جعله مشرعا مع الله وراضيا بحكمه بدل حكم الله وأما شرك العبادة هذا مفروض منه أنه من عبد غير الله فقد شرك لأن العبادة كلها لله وما خلق الجن والانس إلا لي عبده ونسأل الله التوفيق وصلى الله, وعلى الله, صلى الله عليه وسلم يديه محمد وعلى الله